لا اله الا القرآن الله الله الحمد لله هو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد عنه لا يقولون <تصفيق> ربما Оля!